بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم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 يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا, والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مردز مليم اللهم الذي سخر لكم البحر لتدريل فلك فيه بأمره لتدريل من فضله ولا فسخر لكم ما في السماعات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لا يأتي لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يردون أيام الله ليجذي قوما بما كانوا يكسدون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فجعلهم ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وتفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فمختلفوا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 وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تكلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم, قلتم ما نجري ما الساعة إن ظن إِلَّا ظنا